صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الشَّيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُحَاوِرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا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 تليبك <تصفيق> من اسم الله كنتم وَمَا, لا تأكلوا مما الله عليه وما عليكم لا وإن إِنَّ تَأْكُلُوا مِنْ مَأْكُلٍ مِمَّا أُحِلَّ لَكُمْ إِلَّا مَا حَلَّلَ وَمَا يَجْمَعُونَ إِلَّا مَا بِهِ كَبُرَ وَإِنْ يَظْهَرُوا فَقَدْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَمْرَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَعْتَدُونَ وَإِنْ يَتَّقُوا يُغْفِرْ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ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 كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون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 سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يبكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء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 ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ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 واجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يَصِلُ إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا, ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام حرث حجر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 وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميثة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وَادْخَلَ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ وَضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وهو الذي أنشأ جناتاً معروشاتاً وغير معروشات و النخلة والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وأت حطه يوم حصاده ولا تشرف إنه لا يحب المشرفين ومن الأعوام حمولة وفرشة كل مما رزقكم الله ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فما نيت من الذئرين ومن المعز ثمين قل آل ذكرين حرم الأنثيين أم الأنثيين أما اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل ثمين ومن البقر ثمين قل آل ذكرين حرم الأنثيين أم الأنثيين عليه أَرْحَامُ الْأُنْثَيَينَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ الْنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَا أَجِدُ فِيمَا أُحْيِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ بِسْقٍ أُهِلَّ بِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي الظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو, أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّمِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُكَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم مصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحيانا حتى يبل أشده وأوف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا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 إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام ميم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 فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثغلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه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 قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَأَلَمَّا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خلقتني من نار وخلقته من ضين قال فاهبض منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين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 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فَاحِشَةً قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يَأْمُرُ بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وَأَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْهُدُونَ فَرِيقًا هَدَا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ وَيَحْتَسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قل لا قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا مسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدرهم من ظل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي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 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما بعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما بعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين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 حتى إذا قلت سحبا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون.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 قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفمحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصالقين قَالَ قَدْ وَطَأَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسًا وَغَضَبًا ۚ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَجِيْنَا هُوَ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمضرنا عليهم مضرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا الْنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا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 Hay ilme olur bir aleym böyle Hadi